الشيخ طارق بارك الله فيه وحفظ الله تعالى ورده لنا سالما غانما فساكون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لبيضعت ايام فهذا بلاء نستغفر الله سبحانه وتعالى ان نكون يعني في مثل هذا المكان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا من علمه وان ينفعنا بما سنقول بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا مجلس احببنا ان نتكلم فيه في موضوع يعني اراه من من المواضيع التي قد تكون قد اهملت بعض الشيء وقد يعني نسيت بعض الشيء من اذهان المسلمين ولو قلنا وللاسف احيانا تكون قد نسيت واهملت من ايضا ذاكرة وأذهان الملتزمين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آفة من آفات العصر الحديث والاهتمام بمشاغل الدنيا والانكباب في كثير من الأمور التي يعني قد تأخذ الإنسان يمنة ويسره بعيدا عن المعاني العليا والدرجات العلى فلذلك أحببت أن يكون معنا لقاء يتكرر لبضعة أيام ونسميه وقفة مع الصديق وأحببت أن نخص الصديق رضي الله عنه بالحديث وهذه بداية المراحل التاريخية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولما عنيت في بداية كلامي ببعض الكلمات أو بعض الأشياء المنسيه أعني باب التاريخ عامة وهذا الباب الذي قد تعمد أن يبتعد عنه المسلمون لما فيه من فوائد جمه فالامه التي ليس لها تاريخ في الحقيقة ليس لها حاضر ولن يكون لها مستقبل وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ليس لأمة الإسلام فأمة الإسلام لفضل الله ومنه وكرمه لها أعظم تاريخ لأن هذا التاريخ في الحقيقة لا يبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم بل إن تاريخنا يمتد عبر العصور بكل نبي أرسله وبكل رسول أنزلت معه رسالة فهذا تاريخ المسلمين وتاريخ الصالحين في كل مكان هو تاريخ المسلمين وبعد ذلك فيه الومضات وفيه الإشراقات وفيه الاضاءات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما خص بالذكر في مرحلة خاصة في التاريخ وسمي بالسيرة ثم بعد ذلك مرحلة تاريخ الخلفاء الراشدين التي كانت المرحلة المنيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة بالأخص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية عصر الخلافة الراشدة قد تعمد أن يبتعد عنها المسلمون لما فيها من إضاءات وإشراقات ومعاني في معاني انتشار الإسلام وعلو كلمة الدين وانتشار الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى ودخول الناس افواجا وامتداد رقعة الإسلام ومعاني الجهاد ومعاني إقامة الدولة وغير ذلك من المعاني التي قد يعني اغفلت في التاريخ الإسلام في الحقيقة يعني حتى المعرفة التي قد نعرفها أحياناً بكبار الصحابة وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين وقد أمرنا بالاقتداء وبالاهتداء بسنتهم خاصة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فنحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. بل خص النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاهتداء بسنة أبي بكر وعمر بالأخص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا أدري قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وفي الحديث نفسه قال وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه رضي الله عنه ولذلك فسنأخذ ومضات من سيرة الصديق رضي الله عنه وترك يعني سيرة الصديق أيضا من السيرة التي تعمد الغرب تنحيتها عن مناهج التعليم للمسلمين التي وضعت في كثير من البلدان بأيدي الغربيين وأيضا تعمد أن يقدم أحياناً من, غير من, يعني من هو بعد أبي بكر في المنزلة حتى ولو كان عمر رضي الله عنه فهو لا يسامي منزلة أبي بكر رضي الله عن الجميع ولذلك لأن الومضات في تاريخ أبي بكر لعلها لا تليق كثيراً بما يريد هؤلاء في الإصال أو التعليم الناس فلذلك سيرة أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنه فيها أشرق الإشراقات وأفضل المراحل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما هيئه الله سبحانه وتعالى لمرحلة الردة التي حدثت في غالب الجزيرة العربية وفي كثير من العرب ولذلك فماذا سيذكر الغربيون هل سيذكرون أن الله سبحانه وتعالى هيأ أبا بكر رضي الله عنه لكي يعني يكون سببا من, من الأسباب التي تعيد المجد وتحفظ يعني هذا الدين لهذه الأمة فهذا صعب على الغربيين ولذلك تراهم في كثير من كتبهم التي يتحدثون فيها عن العظماء لو حتى تكلموا عن عظماء التاريخ لا يضعون اسم أبي بكر رضي الله عنه في ذلك تعمدا لانقاص او لتشويه سيره ابي بكر ولعدم علو منزله ابي بكر عندهم فلذلك هم يتعمدون حتى لما تكلم بعض الغربيين ولم ينصف في الحقيقه وكتب يعني كتاب ترجمته العربيه الخالدون مئة وهو ليس كذلك في نص الرجل الذي كتبه الطبيب الامريكي ولكن يعني كما نقل لنا الخالدون مئة اعظمهم محمد الترجمه اصر اسم الكتاب ليس يعني بهذا الاسم ولكن هذه ترجمة احبه المترجم العربي أن يعني يتجمل في ذكره الشاهد أنه لما تجمل هذا الرجل وذكر من العظماء المئة الذين ذكرهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على مثال أنه مصلح وعلى سبيل أنه مجرد يعني له أتباع كثر فلم يصدر الكتاب باسم النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية. ثم لما تجمل قليلا ذكر سيرة عمر رضي الله عنه ولم يتعي أذكر تماما سيرة أبي بكر رغم أن أبي بكر رضي الله عنه أعظم من عمر رضي الله عنه الجميع وجمعنا الله بهما وبصحابه النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين ولذلك يعني قال العلماء ما أشرقت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على رجل أعظم من أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك قد نقول هي وقفات مع الصديق الذي لا نعرفه، وقفات مع الصديق الذي لا نعرفه. في الحقيقة تغيب عنا كثير، يعني تغيب عنا يعني سيرة أبي بكر الصديق إلا المراحل المعروفة، فلذلك سنقف وقف وقفات سريعة هي لا تليق بمقام أبي بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقدم والأعظم حظا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قربه وصحبته ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا ولذلك لو يعني قلنا ما اسم أبي بكر لرأيت كثيرا من الناس لا يعلم ولن نقول كثير من الناس ولكن يعني لعلنا نقول كثير من أهل السنة ومن أصحاب السمت السنيه ومن أصحاب التزام بمنهج السلف الصالح فقد تجد يعني كثيرا لا يعلمون أسماء ابي بكر فهم يعني يعلمون الكنية واللقب ولكن حين يسألون لعلهم لا يعرفون هذا تقصير والله ويعني لو سألنا الشباب لا يكون الأمر أعظم من ذلك ولذلك ترى الشباب في أيامنا هذا يهتمون كثيراً بأمور الكرة واللعب والتفاهق لماذا؟ لأن عقولهم وأفئدتهم لم تملأ بمعاني هؤلاء الأبطال من البداية فاسمه أبي بكر رضي الله عنه هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو يمتد نسبه إلى بنو تين ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تين ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشيش التميمي أو التميم، فلذلك فهو يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد في الجد السادس، وكنية عبد الله ابن عثمان ابن عامر هي الكنية المعروفة المشهورة بيننا التي هي أبو بكر، وأما لقبه فهو اللقب الأشهر الذي نعلمه لأبي بكر هو لقب الصديق. رضي الله عنه، ولكنه قد لقب بألقاب كثير، ولذلك أحيانا بعض الناس يسمون أبنائهم بأبي بكر، وهذا تيمنا بتسمية الصحابة، فهذا يصح من الجهة العرفية والتاريخية، ولكن لو قلنا بال بالناحية اللغوية فقد قال بعض العلماء أن هذه يعني كما ذكرنا هذه كنية وليس اسما ولكن إن كانت تيمنا باسم الصحابي الجليل فهذا يصح وليس فيه يعني شيء، فقالوا. أن من القاب ابي بكر رضي الله عنه العتيق كان يلقب بالعتيق وهذا اللقب اشتهر عنه لعدة أسباب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر فأنت عتيق الله من النار ولذلك أطلق عليه العتيق وعلم بالعتيق وهذا ذكر في بعض كتب السير وقيل سمي عتيقا لجمال وجهه سمي عتيقا لجمال وجهه كذلك اللقب المشهور بالصديق وهذه قصته معلومة ومعروفة عندنا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين لما اسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس فيقولون يعني كيف حدث ذلك أو كيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيت المقدس وهذه تحتاج إلى مسيرة أيام وليالي وشهور فارتد بعض الناس من ضعاف الإيمان وهذه المنازل والاختبارات يعني يثبت فيها المؤمنون الصادقون كان أعلى المؤمنين منزلة في ذلك الوقت وفي تصديقه هو أبو بكر رضي الله عنه بالنبي فسعى بعض الرجال إلى ابي بكر وهذه عادة القوم يعني حين يريدون أن يحدثوا بلبلة في قلوب المؤمنين فلعلهم يتعمدون أن يذهبوا لبعض الناس لا ليحدث حوار ولا ليحدث نوع من أنواع السؤال الذي فيه إقناع ولكن ليحاولوا زعزعة إيمان هذا الرجل فيفاجئون بما يعني يذكر فسعى البعض إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه اسري به الليلة إلى بيت المقدس ذهب إلى بيت المقدس في يعني بضعة ساعات وفي جزء من الليلة قال وقد قال ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلعلهم يعني شعروا بالفرح أنهم سينالون من أبي بكر ولعله يهتز ولكنهم لا يعلمون قلب هذا الرجل رضي الله عنه قالوا نعم قال لئن قال ذلك فقد صدق لو قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر به فقد صدق قالوا أو, تص أو, أو تصدقه أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم هذا يعني اذا كنت اصدقه فيما هو ابعد من ذلك فيما ياتي به او بما يخبر به من السماء فلا اصدقه في ذلك فقال فقيل انه سمي منذ ذلك اليوم بالصديق رضي الله عنه وقيل لقب بالتصديق لكثره التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا لقب بالصاحب وهذا يعني مصداق قول الله سبحانه وتعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فباتفاق كلمة المفسرين أن هذا الصاحب هو أبو بكر رضي الله عنه ولقب أيضا بالأتقى وقيل أن قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى أنزل في خصوص أبو بكر وهو عام في معناه وكذلك أيضا لقب بالأواه مولده وصفته, وصفته الخلقية فقد اتفق المؤرخون وأهل السير على أن أبا بكر رضي الله عنه قد ولد بعد عام الفيل بعامين ولكن اختلفوا في كم شهر بعد عام الفيل فمنهم القائل بستة أشهر أو بسبعة أشهر أو بغير ذلك ولكن الصحيح أنه ولد بعد عام الفيل وهذا المتفق عليه بعامين أي بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أما صفته الخلقية فقد كان يوصف بالبياض في اللون والنحافة في البدن، وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض أبيض اللون والبشرة، فأما أسرته بعد ذلك فأبوه هو المكنى بأبي قحافة أسلم يوم الفتح رضي الله عنه. وتزوج أبو بكر رضي الله عنه من أربع نسوة وأنجبن له ثلاثة ذكور وثلاث إناث كان ولده الأسن هو عبد الرحمن بن أبي بكر وقد تأخر إسلام عبد الرحمن رضي الله عنه إلى صلح الحديبية ولكنه لما أسلم أبل بلاء حسنا في مواقف مشهودة رضي الله عنه وكذلك ولده عبد الله ابن أبي بكر المعلومة قصته في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي رضي الله عن الجميع وكذلك ولده محمد ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي بكر هذا له شأن كبير بعد ذلك في الأحداث التاريخية خاصة في خلافة علي رضي الله عنه الذي ولاه مصر وأسماء بنت أبي بكر هي الغنية عن التعريف ذاته النطاقين وهي زوجة زبير رضي الله عنه وأم عبد الله من الزبير ولها مواقف مشهودة معلومة في تاريخ المسلمين وعائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم بنت أبي بكر وهذه لها يعني قصة تدل على كرامة أبي بكر رضي الله عنه أنه لما حملت فيها امها حبيبة بنت خارجة وهي التي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه عندها في السنح حبيبة بنت خارجة فقال أبو بكر لأم المؤمنين عائشة حين حضرته الوفاه إنما هما اخواك وأختاك فتعجبت عائشة رضي الله عنها فقالت هذه أسماء قد عرفتها فمن الاخرى يعني مين الاخت الثانية؟ في اخت ثانيه وانا لا اعلمها فقال ذو بطن بنت خارجه البنت اللي في بطني خارجه ستكون بنت وهذا سبحان الله من يعني كراماتي ويعني ما القاه الله سبحانه وتعالى في قلب ابي بكر رضي الله عنه فقال قد ألقي في خلد انها جاريه أنها ستكون جالية طبعا لم يكن هناك سنار ولم يكن هناك الأجهزة الطبية المعروفة ولكن يعني كان هذا في قلب أبي بكر رضي الله عنه فولدت بعد موته أم كلثوم رضي الله عنها ورحمه الله تعالى وسميت أم كلثوم وتزوجها طلحة ابن عبيد الله وهي التي قتل عنها في يوم الجمل رضي الله عنه وعن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين من الطرائف في سيره ابي بكر ومن الجميل المناقب في سيرته رضي الله عنه انه يعني قيل انه لا يعرف اربعه متناسلون بعضهم من بعض صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سوى في عائلتي وفي بيت ابي بكر اربعه متناسلون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو ممكن نقول مين كده ممكن نفكر مع بعض مين طبعا ابو بكر رضي الله عنه هو الحلقه التي تصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ازاي اربعه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول مين كده السيده لا مش هتيجي عن طريق السيده عائشه من يعني يكون اربعه متسلسلون منهم ابي بكر رضي الله عنه الابن ومثلا وهكذا اسماء اسماء وعبد الله ايوه الله يفتح عليك عبد الله بن زبير واسماء لا وبعد ذلك ابو بكر نفسه رضي الله عنه وابو قحاف اربعه متسلسلون في بيت ابي بكر رضي الله عنه وايضا لها يعني طريق اخر في في عبد الرحمن او في محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي قحاف يعني عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه ولد ولده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعبد الرحمن آمن وأسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبو قحف رضي الله عن الجميع قيل وليس من بيوت الصحابة رضي الله عنهم من أسلم أبوه وأمه وأولاده جميعا سوى أبي بكر رضي الله عنه وهذا من جميل هذا البيت الذي ملأ ايمانا لذلك لم يعرف في هذا البيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كل بيت أبي بكر كان قد آم الأب والأم والولد والأحفاد وهذا بركة دعوة أبي بكر رضي الله عنه كما سنرى بعد قليل ابو بكر رضي الله عنه لما نتكلم عنه نحن نتكلم عن رجل, عن رجل كان نكره في الجاهليه مثلا ولما اتى الاسلام احب ان يتصدر مثلا بهذه المعاني او ان يعرف بهذه المعاني او قال والله فرصه الواحد يكون له ذكر في التاريخ ولكن ابو بكر رضي الله عنه كان له رصيد جليل في الجاهليه من الشرف ومن الرياده في قومه ولذلك قيل ان وجهاء قريش كانوا عشرة عشرة راهط من عشرة أبطر من قريش. كان منهم أبو بكر رضي الله عنه قد انتهت له ما يسمى بالأشناق وهي الديات والمغارم. فكان هو كبير قريش في هذا الباب. كان منهم هؤلاء العشرة أيضا كان عمر رضي الله عنه انتهى إليه أمر السفارة. وكان منهم ايضا خالد بن الوليد ومنهم العباس بن عبد المطلب وعثمان بن طلحة ويعني هم عشرة أجلهم في, يعني في الإسلام هو أبو بكر ولكن ليس كل هؤلاء العشرة الذين كانوا من الوجهاء في قريش قد آمنوا وأسلموا منهم من لم يؤمن ولم يسلم كان أبو بكر رضي الله عنه في الجاهلية من العلماء كان من العلماء وهذا يعني يرشدنا إلى أمر هام كثير من الناس لا يهتم بالعلم الحديث والعلم المعاصر ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان من علماء قريش فما العلم المميز في ذلك الوقت كان علم التاريخ والأنساب ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أعلم قريش بأنسابها أبو بكر رضي الله عنه ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان محببا إلى القلوب لأنه كان من النسابين الذين لا يطعنون في الأنساب كثير من النسبين لعلهم يطعنون في النسب أو في العائلة ولكن كان لا يذكر المثالب قط كما ذكر عنه رضي الله عنهم كان في الجاهلية أيضا موضع ألفة القلوب وهذا مما ينبغي التنبه له ولذلك كان لابي بكر رضي الله عنه شان عظيم بعد ذلك في الاسلام لانه كان محببا ومؤلفا ولينا وسهلا مع الناس فالناس تحب مجلسه والناس تحب ان تجلس معه وتتحدث وتذكر من احوالها ومن احداثها فلذلك فهذا الرجل بهذه الصفه لما يتكلم بعد ذلك مع الناس في الايمان والاسلام والقرب من الله سبحانه وتعالى سيتقبل دعواته هذا الاسف مما قد يغيب عنا احيانا قد تجد بعض الناس قد شغل في عمله وفي دنيا وفي وفي كثير من الأمور حتى تراه متجاهماً عابساً في وجه الناس فإذا ما أراد إنسان أن يأتي ويشتكي له لا يجد عنده من الوقت ومن ساعة الصدر فكان أبو وكل رضي الله عنه غير ذلك رضي الله عنه بل كان محبباً مؤلفاً وكان من تجار قريش المبرزين لم يكن الأبرز في التجارة ولكن كان من المقدمين في هذا الأمر في الجاهلية رضي الله عن أبي بكر لم يكن ليشرب خمرا ولا ليسجد لصنم من قط وكان يأنف من هذه الأمور وهذا عجيب فطرة هذا الرجل ستأتي معنا يعني كيف كانت فطرة هذا الرجل رضي الله عنه سليمة لهذا الحد فقالت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه حرم الخمر على نفسه فلم يشربها في الجاهلية ولا الإسلام قط وذلك أنه مر ذات يوم برجل وقد شرب من الخمر حتى سكر نسال الله سبحانه وتعالى العافيه فشرب هذا الخمر هذا الرجل الخمر يعني حتى سكر فأخذ العذرة عزكم الله الغائط وراح يقربه من فمه يعني أراد أن يأكل وهو لا يعلم هذا رجل سكران فلما يعني اشتم الرائحة الكريهة أبعدها عن ثم يعود مرة أخرى هذا الرجل السكران فلما راه أبو بكر كره ذلك فحرم الخمر على نفسه قيل له ذات يوم من أشربت الخمر قط قال أعوذ بالله وهو يستنكر ذلك هذا التاريخ يعني المجيد في هذا الرجل حتى قبل الإسلام قبل أن يحرم الإسلام الخمر ولم تكن قد حرمت الخمر إلا في مراحل متدرجة وهذا كان في الجاهلية وكانت عادة العرب نحن الآن نستنكر الخمر لأنها ليست عادة يعني قومنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء من بين المسلمين وأن يعافيهم من هذه المخدرات والمسكرات التي قد تنتشر أحيانا بين الشباب لكنها ليست عادة القوم في أيامنا هذا مع كل هذه الذي كل هذا الذي نراه من المنكرات ولكن هي ليست عادة ولذلك نحن نأنف منها أما في الجاهلية فكانت هذه عادة القوم ولعل يعني من رأى حال الغربيين في ذلك يعلم أن هذه العادة عندهم ليست مستنكرة ولكن المستنكر عندهم الذي يعاقب عليه القانون الآن هو حالة السكر حاولوا مرارا وتكرارا في القوانين الغربية والأوروبية أن يحرموا الخمر ولم يستطيعوا ولكن الإسلام لما أتى بالتدريج في ذلك وهذه روعة الشريعة الإسلامية من يأنفون أو يخافون من الشريعة لو علموا هذا الجمال وهذه السماحة وهذه الدرجات في الشريعة والله لاقتربوا من دين الله سبحانه وتعالى أكثر فقيل له أشربت الخمر قط قال أعوذ بالله هذا كان في الجاهليه لم يتكلموا أن يسألوا حتى في بعد ذلك بعد فقيل ولما هذه كانت عادة القوم فقال كنت أصون عرضي وأحفظ مرؤته فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومرؤته كثير من الشيعة يتكلمون فيقولون علي كرم الله وجهه فنحن نقول كرم الله وجه كل الصحابة وعلي رضي الله عنه لما حاول الشيعة أن ينشروا هذا المصطلح قالوا لأنه لم يسجد صلم وقيل في بعض روايتي أنه لم ينظر إلى عوراته هذا الكلام الباطل غير صحيح ولكن كثير من الصحابة لم يسجدوا ايضا للاصنام ومنهم أبي بكر رضي الله عنه رغم أنه أدرك الجاهلية في كل مراحل حياته يعني هو أدرك الجاهلية في مرحلة الطفولة وفي مرحلة الشباب وفي مرحلة الكهولة فلذلك ف... ومع ذلك هو لم يسجد لصنم قط فهو يروي عن نفسه فيقول لما نهزت الحلم أخذني أبو قحافة والده إلى مخدع الأصنام فقال هذه آلهتك الشم العوالي هو أبو قحافة متأثر بما يعني في قومه من الشرك والعاذ بالله فهذه الآلهة التي ستلجأ لها في السراء والضراء والخير والشر. هذا طفل صغير نهز الحلم شوف الفارق سبحان الله ما بين أبنائنا في هذه الأيام وما بين أبي بكر في الجاهلية لا نقول في الشاب في الإسلام ولكنه نشا في الجاهلية ولكن الفطرة السليمة تنكر هذا ابدا الأبدين فقال فتركني وانصرف فدنوت من الصنم وسبحان الله هذا الموقف تجد شبيها بموقف إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم موقف أبي بكر رضي الله عنه في كثير من الفطرة السليمة والإيمان الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الغلام هو شاب ما زال سيناهز سن الحلم قال فدنوت من الصنم فقلت إني جائع فأطعمني شوف سبحان الله هذا الغلام قال يعني سأتكلم مع الله لو أجابني يكون هذا فعلا إله فقال فلم يجبني فقلت له إني عاري فكسني. قال فلم يجبني قال فأخذت حجرا من الأرض فألقيته عليه فخر على وجهه فعلم منذ ذلك اليوم أن هذه الألهة لا تنفع ولا تضر فانصرف عنها ولم يعبد صنما ولم يسجد صنم قط ولذلك علق بعض المهتمين بشأن التاريخ في ذلك فقال اللهم إن امرأة نشأ بين الأوثان حيث لا دين زاجر ولا شرع للنفوس قائد وهذه مكانه من الفضيلة واستمساكه بعر العفة والمروءة لجدير ان يتلقى الاسلام بملء الفؤاد هذا القلب يعني سيتلقى الاسلام بسهوله ويكون اول مؤمن بهادي العباد مبادر باسلامه لارغام انوف اهل الكبر والعناد ممهد سبيل الاهتداء بدين الله القويم الذي يجتث اصول الرذائل من نفوس المهتدين بهديه المستمسكين بمتين سببه كان إسلام أبي بكر رضي الله عنه وليد رحلة إيمانية طويلة هذا القلب الإيماني الذي ملئ بالفطرة الحنيفية والتوحيد السليم كان ينظر ويسأل ويرى ويبحث ليرى يعني من يعبد وكيف يعبد وماذا يفعل ومن أين يهتدي ومن أين يسير وقال في ذلك أنه كان جالسا ذات يوم بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو بن نفيل الرجل الذي علم عنه أنه كان على الحنفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان جالسا زيد في فناء الكعبة فمر به الشاعر المعروف ابن أبي الصلت فقال له كيف أصبحت يا باغي الخير قال بخير قال وهل وجدت هو يقصد هل وجدت الدين الذي تبحث عنه فقال زيد كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بورم أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم قال ولم أكن قد سمعت قبل ذلك عن نبي أبو بكر رضي الله عنه لأول مرة ستطرق آذانه وسمعه هذه الكلمات أنه سيخرج نبيه وهذه ستكون ومضت إضاءة في حياة أبو بكر رضي الله عنه فقال فخرجت أريد ورقة ابن نوفل وورق ابن نوفل كان على النصرانية الحق حينئذ كان رجلا قد تعلم النصرانية وتدين بدين النصرانية ويكتب الكتابة بالعبرانية ولكنه ليس على النصرانية الباطلة التي تؤله عيسى أو تجعله في منزلة النبوة وغير ذلك فكان ورق ابن نوفل رضي الله عنه كثير النظر إلى السماء وكثير هممت الصدر وهذا حال الرجل الذي يبحث عن الحق دوما تجد كثير الهم وكثير الحزن يعني يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وينظر هنا وهناك فقال فاستوقفته ثم قصصت عليه الأمر قلت له والله حدث كذا وسمعت زيد بن عمر النفيل يقول كذا وهناك نبي وغي قال نعم يا ابن أخي إن أهل الكتب والعلوم نعلم أن هذا زمن نبي ينتظر من أوسط العرب نسبا قال وعندي علم بالنسب نحن ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه هو أعلم قريش بأنسابها قلت يا عم وما يقول النبي فقال يقول ما يقيل له وهذا سبحان الله من حكمة ورقه الشيخ المعثيمين رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن ورقه قال أول من أول, أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقه وهذا قول يعني فيه فطنة شديدة من الشيخ المعثيمين رحمه الله تعالى وذلك لأن أبا بكر لأن ورقة لما أخبر بآيات القرآن التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وقال لو يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ولذلك هو تمنى أن يدرك مرحلة الرسالة ولكنه قد آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في هذا الوقت ولذلك صحة كما صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحديث يعني لا تسب ورقة فاني رأيت له جنة أو جنتين فقال ما يقول؟ قال يقول ما قيل له طب لماذا ورقة؟ لم يقل والله يقول كذا من التوحيد أو كذا من العبودية أو كذا من الرسالة لأن ورقة عنده من العلم الذي يمنعه ويجعله يتورع من أن يذكر بعض الكلمات التي لا يعلمها هو لا يعلم أول مبتدا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول فيه وكانت هذه الحكمة موافقة لما حدث بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن أول الكلمات التي جاءت في القرآن اقرأ فلذلك لم يكن ورقة ليعلم أن أول الكلمات التي ستأتي بهذه الطريقة فلذلك لعله لو قيل له بعض الكلمات الأخرى من بعض العلوم التي عنده من النصانية لم تكن لتوافق ما يقوله بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه فلذلك قال يقوله ما قيل له لأنه ليس عنده علم واضح وضخيف في ذلك وهذا نعتاد يعني دوما في أن الإنسان إذا لم يكن يعلم حتى ولو يعلم طرف الخبر أو يعلم بعض الأمور فلا يحتاج أن يفتي ويقول يعني آه سيحصل كذا أو سيحدث خاصة يعني بنا نمر به في أيامنا هذه من كثرة الكلام والقيل والقال في كثير من الشؤون والأحوال فقال يقول ما قيل له إلا إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم هذه علامته. قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته فكان أبو بكر رضي الله عنه ذو بصيرة كان ذات يوم في تجارة في الشام فرأى رؤيا فقصها على بحير الراهب وبحير الراهب يعني هو مذكور في كتب التاريخ في قصة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لقيه وهو طفل صغير في رحلة مع عمه ولكن هذه القصة ضعفها كثير من العلماء وأما وجود بحير الراهب في حد ذاته فهذا وارد وثابت في التاريخ فلما لقيه أبو بكر في الشام قص عليه رؤيا قد رأى فقال له من أين أنت؟ قال من مكه قال من أيها؟ من أي قبيلة فيها؟ قال من قريش قال فأي شيء أنت؟ قال تاجر قال إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته قال أبو بكر فأسررتها في نفسه اصر هذه الكلمات في نفسي ولم يتحدث بها ولذلك لما ظهرت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى ابي بكر رضي الله عنه وهو على الصحيح اول رجل من الرجال الاحرار يؤمن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر لا تزيد عن سطرين لم يحتاج لم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى خطب ومواعظ كثيره ليتكلم مع ابي بكر وهذا سبحان الله من صدق يعني يقين ابي بكر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم في انه لم يحتاج ايضا منه لكثير من الكلمات والايات والمواعظ والخطب ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليتكلم مع ابي بكر في امر النبوه والرساله قال ان الله بعثني اليكم او قال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه بعثني لأبلغ رسالته وادعوك إلى الله بالحق فوالله انه للحق ادعوك يا ابي بكر الى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاه على طاعته سطرين من الكلمات ولكن لم يتلعثم ولم يتردد ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الايمان في قلب ابي بكر فقال ان الله بعثني اليكم فقلت كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركي لي صاحبي هذه الكلمات كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ولكنه يختص بالصحبة أبي بكر رضي الله عنه وبذلك كان الصديق رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال الأحرار هل أبو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم على العموم فإبن كثير رحمه الله تعالى ويعني سار على ذلك كثير من المحققين جمع بين الأقوال فقال أول من أسلم من الرجال الأحرار هو أبو بكر رضي الله عنه وأول من أسلم من النساء خديجة وبعض العلماء قال بل أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنه وأول من أسلم من الإلمان علي رضي الله عنه وأول من أسلم من الموالي زيد ابن ثابت ابن حارثة رضي الله عنه زيد بن حارثة رضي الله عنه وباسلام ابي بكر عم السرور قلب النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يفرح باسلام ابي بكر قالت عائشه رضي الله عنها فلما فرغ من كلامه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر اسلم ابو بكر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وما بين الاخشبين احد اكثر سرورا منه باسلام ابي بكر في الحقيقه عائشه لم تدرك هذه الوقائعه ولكن يعني هذا مما كان قد اشتهر وعلم يعني حتى أنه يصل لها بعد ذلك سرور النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي باسلام أبي بكر وفي الحقيقة لأن أبا بكر رضي الله عنه كان كنزا ادخره الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكنوز الإيمانية والبشرية التي يعني اكتنزت للنبي صلى الله عليه وسلم لما امن واسلم ابو بكر رضي الله عنه لم يكن عادته كعادتنا نعلم كثيرا ونحفظ كثيرا ولكن اين الحركه واين البركه في الدعوه فكان رضي الله عنه كثيرا الحركه للدعوه وكان رضي الله عنه كثير البركه, كثير كثير البركة أبو بكر رضي الله عنه من عجيب قصته لم يجلس ويقول والله النبي صلى الله عليه وسلم عايش ومعانا ويعني كثير من الناس يعتمد على العلماء والمشايخ والدعاء والوعاظ والخطباء وغير ذلك يقول والله الناس موجوده والحمد لله الناس بتتكلموا وتخطب في الناس وتدي دروس وتعفز والدين ماشي الحمد لله والأمور ماشي هذا حاله كثير منا أما أبو بكر رضي الله عنه لم يكن حاله هكذا بل تحرك حركه مباركه فامن معه في بضع ساعات ثله من المؤمنين الاولين يعني يعجز الانسان ان يصف فضل هؤلاء لو اردنا ان نصف فضل كل واحد منهم لأخذنا دروس ودروس هؤلاء امنوا مع ابي بكر في طلعه كده زي ما بنقول فامن معه الزبير بن العوام وعثمان ابن عفان وطلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن جراح امن في ثاني يوم هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة نحن نتكلم عن يعني راح واحد كلم مثلا واحد أجنبي أو واحد وخلاه يسلم هذا نحن نتكلم عن يعني ثلة مباركة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن الجميع آمن معه أيضا عبد الرحمن بن عوف اول يوم هو أيضا من العشرة المبشرين رضي الله عنه وأمن معه أبو سلم بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم الذي نعلم قصة بيته وكيف بعد ذلك كان البيت الإيماني الذي يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحمل الهم رسالة أن أبو بكر تحمل الهم والمسئولية ويعني علم أن هذا الدين يحتاج إلى حركة وبذك ودعوة ولذلك يعني العجيب مثلا أنك تنظر فتقول الزبير من العوام قرابته للنبي ايه ابن عمتي ابن صفيه رضي الله عنها عمه النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه يعني ابو بكر رضي الله عنه لم يقل والله النبي صلى الله عليه وسلم عايش وروح يتكلم ده ابن عمته مباشره ولكن ابو بكر رضي الله عنه لا يعني يهتم بهذه المعاني هو يتحرك ويذهب ويدعو الى الله عز وجل حتى ولو كان من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص هو معدود من اخوال النبي وايضا اسلم على يد من على يدي ابي بكر رضي الله عنه ثله مباركه في بضع ساعات لم ينتظر ولا حتى يعلم ويتحرى ويقول طب نستنى بس النبي صلى الله عليه وسلم ينزل لي كم أي كمان كمان مثلا ولا سبحان الله كل هذا يعني لم يكن في قلب ابي بكر بل الامانه فتحرك مباشره الى الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى اهتم الصديق باسرته ولذلك زي ما ذكرنا في بدايه الحديث كل عائله ابي بكر رضي الله عنه امنت حتى ولو تاخر ايمان عبد الرحمن بن ابي بكر الى صلح حديبيه ولكن كل اسره يعني ابي بكر رضي الله عنه اسلمت فبعد ذلك وهذا دليل على الحركه ودليل على الدعوه في الاسره ولذلك بعد ذلك لما ترى ابتلاء أبي بكر رضي الله عنه تعلم أن هذا يعني من الأمور المنتظرة مع مثل سيرتي هذا الرجل المبارك فو يعني هذا آخر ما نختم به ونبدأ إن شاء الله حديثنا غدا عن ابتلاء ابي بكر في مرحلة الدعوة المكية لنرى كيف صبر هذا العظيم الشريف على هذا الإذاء وهذا يعني الابتلاء مع علو منزله أبي بكر كما تحدثنا نحن سنتحدث عن إذاء وابتلاء أبي بكر من هؤلاء الكفار في ذلك الوقت يعني وهو شريف نحن لا نتكلم عن أحد الأرقاء ولا نتكلم عن أحد المستضعفين ولكن هذا شريف من شرفائهم ووجيه من وجهائهم ومع ذلك تعرض لما سنذكره باذن الله سبحانه وتعالى وهذا آخر ومعنى اليوم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم